وفقدت يا وطن البكر، لم يكترث احد وسجلت الجريمة ضد مجهول وارخيت الستار نسيت قبائلنا اظافرها تشابهت الانوثه والذكوره في وظائفها تحولت الخيول الى حجر لم تبقى للأمواف فائدة ولا للقتل فائدة فإن اللحم قد فقد الإطار دخلوا علينا دخلوا علينا كان عنثرة يبيع حصانه بلفافتي تبغم وقنصان مشجرة ومعجونا جديدا للحلاف كان عنطرة يبيع الجاهلين دخلوا علينا كان اخوال القتيلة يشربون الجن بالليمون يفطافون في لبنان يرتاحون في اسوان يبتاعون من خان الخليلي الخواتم. والأساور والعيون الفاطبية ما زال يكتب شعره العذري قيس واليهود تسربوا لفراش ليل العامري حتى كلاب الحي لم تنتهي ولم تطلق على الزاني رفافة بندقي لا يسلم الشرف الرفيع. ونحن ضاجعنا الغزات ثلاث مرات وضيعنا العفاف ثلاث مرات وشيعنا المروءة بالمراتم والصفوف العذكرية لا يسلم الشرف الرفيق، ونحن غيرنا شهادتنا وأنكرنا علاقتنا وأحرقنا للأسفاد القضية العالم العربي يبلع حبة البث المباشر يا عين على الصبر يا عين عليه والعالم العربي يضحك لليهود القادمين إليه من تحت العظام يأتي حزيران ويذهب والفرزق يغرز السكين في رئتين جريب والعالم العربي شطرنج وأحجار مبعثرة، وأوراق تطير والخيل عطشا والقبائل تستجار ولا تجير العالم العربي غامية تنام على وسادة ياسمين الحرب من تقدير رب العالمين والسلم من تقدير رب العالمين قررت يا وطني اغتيالك بالسفر وحجزت تذكرتي وودعت السنابل والجداول والشجر واخذت في جيبي تصاوير الحقول امضاع القمر واخذت وجه حبيبتي واخذت رائحة المطر قلبي عليك وانت يا وطني تنام على يا ايها الوطن المسافر في الخطابة والقصائد والنصوص المترحية يا ايها الوطن المصور في بطاقات السياحة والخرائط والاغاني المدرسيه يا ايها الوطن المحاط بين اسنان الخلافة والوراثة والاماره وجميع اسماء التحجب والاشاق يا ايها الوطن الذي شعراؤه يضعون كي يرضوا الصلاةين الرموش المستعام يا سيد الجمهور إني مستقيم يا سيد الجمهور إني مستقيم إن الرواية لا تناسبني. وثوابي مرقعة ودوري مستحيل لم يبقى الإخراج فائدة، ولا لمكبرات الصوت فائدة، ولا لمدرب الأفياض فائدة، ولا للشعر فائدة، وأوزان الخليج يا سيدي الجمهور سامشني إذا ضيعت ذاكرتي وضيعت الكتابة والاصابع ونسيت أسماء الشوارع. إني قتلتك أيها الوطن الممدد فوق اختام البريد وفوق أوراق الطواب وذبحت خيل المضربات عن الصهيل إني قتلتك واكتشفت بأنني كنت القتيل يا سيد الجمهور سامحني فدور مهرج بطار دور مستحيل